صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون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 شاء يعذبكم وما ارسلناك عليهم وكيلا وربك اعلم بما في السماوات والارض ولقد تضللنا بعضا النبيين على بعض واتينا داوود زبورا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 إن عذاب ربك كان محذورا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر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 إِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي كِتَابِ الْمَسُورَةِ وَمَا مَنَعَنَا أَن نُّبْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِالْأَوَّلُونَ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 يا الله لمن حمدا الله الله الله اكبر الله اكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر Allah afur السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله وعليكم الله السلام الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ماذك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدم الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال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 الله اكبر سميع الله لمن حمده الله اكبر الله اكبر الله اكبر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 مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراق المستقيم صراق الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال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 ثم لا تجدوا لكم علينا وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تاركا أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم, فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا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 سميع الله لمن حمده الله اكبر الله اكبر الله اكبر, الله أكبر, الله أكبر الله أكبر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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وعلى الضالمين آمين يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولا يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُغْلَمُونَ فَتِيلًا وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا وَإِن كَذُّو لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذَا الْتَقَدُوا تَخَلَّيُوا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 سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله اكبر الله الله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 ظالمين أقم الصلاة لذلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَدَّدْ بِهِ مَا فِيهِ لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا وَقُل جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ ان الباطل كان زهوقا وننزل من القران ما هو شفاء وهو رحمه للمؤمنين ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا واذا انعمنا على الان أعرض ونهى بجانبه وإذا مسه الشر كان يؤوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا الله سو ملا دوری منس میر اللہ اللہ السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله الله الله الحمد بالله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط اليدين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال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 قل إنِ جتمَةِ الإُ وَجُ عَ يأتُ بمِمثل هذا القُرآن لا يأتَُ بمِثْنِه لا يأتَُ بمِمثلْه وَلَ كانَان بضُهُم لبععْض وَهير وَلَقدَ صََّّفنَ لَّاسِ في هذا القُرآنِ مِن كلُ مَثَل فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا الله أكبر الله سبحان سمع الله لمن حمده الله أكبر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 وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تاتي بالله والملائكه قبيلا او يكون لك بيت من زخرف او تطف في السماء ولن نؤمن لرقيك ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا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 قُل لَّوْ كَانَتْ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ مَا نَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ وَلَوْ كَانَ الرَّسُولُ إِلَّا نَبِيًّا قُل كَفَى بالله شهيدا بيني إِنَّهُ كان بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا الله الله سبحان الله سميع الله لمن حمده الله اكبر